ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون يؤن كلثير في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين كل من ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه